أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون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 فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ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 ذلِكَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ العَلِيمِ فَإِنْ أعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتهُم الرّسُلُ مِن بَيْنِأَْديهِمْ وَمنِنْ خَلْفِيم أَلَّا تَعْبُدُ إَِّ اللهَّ قالوا لَ شَأَرَبُّنَا ل آزَلَمَ لائِكَةَ فَإَِّا بِمَا أُرستُ بِهِ كَافِرُون فَأَمَّا عَدُوا فَسْتَكْبَرُوا فِي الْ الأْرضِ بِغَيْرِ الْ الحَقّ وَقالوا مَنْ أَشَدُّ مِن النَّ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 ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون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 شَهِدَ عَلَْهِم سَمْعُهُمْ وَبصَارهُم وَجُلودُهُ بِمَا كانَوا يَعمَلون وَقالون جُلودِهِم لم شَهِدتُم عَلَنَا قالوا أَطَقَنَ اللههُ الذي أَطَقَ كُ شَيْءِ وَهُوقَلَقَكُمْ أَولَ مَرَّ وَإلَيهِ تُجَعون وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ولا أبصاركم, وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ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 وَهُم لا يسْأَمُون وَمِنْ آياتهِ أنكَتَرَ الْ الأرْرضَ خاشعَة فَإِذاَا أَزَلناَا عَلَهَا الم أَه تَززَّتْ وََبت إِ الذي أَححيياهَا لَ مُحيمَْوتَ إنِهُ على كلُِّ شَيْئ قَير.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 وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِمَّا سَأَمَهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَإنأَذَقَنهُ رَرحْمَة مَِّا مِ من بَعِْ ضََّ أَم السَّتْمُ لاَا يقوللاَّهذ لا يَقول النَّه ذَ وَمَا أَظُ السَّاعةَقائمَةَ وَل إّجِعةُ إلى رَبّ وَل إجِعتُ إلى رَبّ إِ لعدهَهُحُسْنَا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 فَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ